يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين للقص شهداء لله شهداء لله ولو على أنفكم ولو على أنفكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولا بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعذلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كفَرُوا ثُمَّ زَادُوا كُفْرًا ثُمَّ زَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَدِيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتعون عندهم العزة أيبتعون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يقفر بها ويستهزؤ بها ويستهزاء بها فلا تقعدوا معهم فَلَا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره